ايها الاخوه المؤمنون ونبدأ حفلنا هذا بالقرآن الكريم هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ اسماعيل حلمي حجاب. اعوذ بالله من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 Allahumma <laughs> I don't know Yes. موسوعه <تصفيق> النابلسي إن نن كان في <تصفيق> I love that one, I يوم أُمَّ مَنْ Come no. هذا ما كان لا ديكان دين الملكاني judged You mm -hmm. ذنين <تصفيق> لهم Yeah. I am Yeah. <laughs> الله يكرمنا ويقف يا رب الله يبدو يطلع عليك عم بتحس عليك